وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومعفرة ورزق كريم قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا عابوا ولا يعدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف الله المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فأدوا فرائضه، وإذا تليت عليهم آياته. زادتهم إيمانا يقولوا تصديقا وعلى ربهم يتوكلون يقول لا يرجون عيره وقال مجاهد وجلت قلوبهم فرقت أي فزعت وخافت وكذا قال السدي وعير واحد وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره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 فإن الجنة هي المأوى ولهذا قال سفيان الثوري سمعت السدي يقول في قول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن حثيم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قالت الرجل في القلب قالت الوجل في القلب كإحراق السعفة أما تجد لها قشعريرة قال بلى قالت إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كقوله وإذا ما أنزل الصورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وعشابها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة بل قد حكى بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة. الشافعي وأحمد بن حنبر وعبي عبيد كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة كثيرا ما يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى شرحه لصحيه البخاري والله علم هل لا يزال محفوظاً أم مفقود، وكأنه ما هو كامل، وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا من ولا يرأبون إلا إليه ويعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله جمع الإيمان. وقوله: والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بدون واو. ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها فقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباع الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا إقامتها والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطى فأنفقوا مما أعطاكم الله. فإنما هذه الأموال عوالي وودائع عندكم عندك يا ابن آدم أو شكت أن تفارقها. قرأنا أمس حديث أبي هريرة وهو الحديث السادس عشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أنطأ في الجنة قال نعم والذي نفسي بيده دحما دحما فإذا قام عنها ريعت مطهرة بكرا وقال أخرجه ابن حبان وأبو نعيم في الصفة الجنة والضياء المقدسي في الصفة الجنة وصحه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة دحما دحما قال من الأثي في النهاية هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج قال ابن حبان في صحيحه ذكر الإخبار بأن المرء من أهل الجنة إذا وطئ جاريته فيها عادت بكرا كما كانت لو قال إذا وطئ زوجته وذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل له أنطعوا في الجنة قال نعم والذي نفسي بيده دحما دحما فإذا قام عنها رجعت مطهرة ذكرا ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في الكتاب رقم ثلاثة آلاف ثلاثمائة واحد وخمسين من السلسلة الصحيحة فعزاه إلى ابن حبان وإلى أبي نعيم في صفة الجنة وضياء المقدسي أيضا في صفة الجنة وقال حديث صحيح وجاء عن جاء بلغض آخر عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمس أهل الجنة أزواجهم فقال نعم بذكر لا يمل وفرج لا يحفى وشهوة لا تنقطع خرجه البزار وأبو نعيم وابن عساكر في التاريخ إذن عندكم رجعات مطهرة ولا لا مطهرة اجعلها بالفتح فاذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا كما في صحيح ابن حبان قل في الحاشية مطهرة بالفتح أين عمل ميم مطهرة بضم الميم وفتح الطاء وفتح التاء المربوطة عندنا اليوم الحادث الثامن عشر وهو حادث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كضم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء أخرجه أحمد وعبو داود والتنمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني في الصغير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الجامع بغيواه والنسائي من الحور حصلها من لكن حرك لالتقاء الساكنين الحديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يعني يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني الصغير وحصله الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. وهذا يدل على أنه يزوج من الحور العين بحسب اختيار المؤمن من العدد ويكون من أهل هذه الصفة. كظم الغيظ أنه كظم غيظا إنسان أغاضة من الرجال أو من النساء من الأقارب أو من الأباعد وهو قادر على أن ينفذه قادر على أن ينتقم ولو بالكلام بالقول أو بالفعل قادر على أن ينتقم ولو بالكلام بالقول أو بالفعل، ولكنه لم ينتقم. قادر على أن ينتقم ولو بالكلام بالقول أو بالفعل، ولكنه لم ينتقم. وكظم العيض. لم يبادر بال... بالقصاص ولا بالانتقام وعنده قدرة على أن ينتقم بال... بالقول أو بالفعل لكنه حافظ على إيمانه وعلى دينه وعلى حسناته دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يعني تنويها به فلان ابن فلان هذا النداء ليس هو من قبيل العذاب والتهكم في حق هذا الإنسان وإنما هو على سبيل الإكرام يعني الناس عرفوا أصحاب أهل الموقف عرفوا أن هذا المنادى به الله أراد أن يكرمه لأن هناك من ينادى على رؤوس الخلائق ولكن على سبيل الذم والتشهير به وهذا على سبيل الإكرام أن الله يريد أن يكرمه أكرمه بأن نودي على رؤوس الخلائق باسمه وعرف الناس أن هذا المراد به أن يكرمه الله والإكرام الثاني هو تزويجه من الحور العين يعني محدد هنا أن الزواج من الحور العين وليس من بنات الدنيا فنات الدنيا ذاك شيء آخر هذا من الحور العين من نساء الجنة ما شاء يعني كما يشاء كما يريد من حيث العدد وظاهر هذا أنه من من كضمة واحدة وقد تمر على الشخص قد يمر على الشخص عدة مواقف وخصوه مع فلان وخصوه مع آخر وثالث ورابع وعاشر وهو يصبر ويتحمل ويكظم غيظة ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذه الدنيا قصيرة وقليلة وفانية وما كل شيء يكون في الدنيا يريد أشياء يحتسبها عند الله تكون في الآخرة، فهذا يحث المؤمنين على الصبر وعلى التحمل في ذات الله وعلى احتساب الأجور عند الله، حتى لو أخذ مالك، أنت أنت ما تريد أن يبقى لك شيء في الآخرة، حتى لو سبك. واستهزأ بك أنت ما تريد شيئا يبقى لك في الآخرة بعض الناس هكذا وكأنه لا يؤمن بالآخرة ما يريد كل شيء إلا هنا فالله المستعان أنت مؤمن باليوم الآخر بيوم القيامة بيوم الحساب بيوم الجزاء فأشياء تؤخر أخرها حتى لو لو وجد في الدنيا من سيقف إلى جانبك ومن سينصرك على عدوك في الآخرة إحتساب أي عند الله وطيع أيضا الشيطان يبوء بالفشل وقضم الغيظ حتى لا لا تشكى للناس. فلان فعل بي فلان صنع بي خلص هذا اجعله لله ولا ينتقم فالله سبحانه وتعالى يكرم هذا المؤمن الصابر بهذا الجزاء ولا يمنع ايضا ان يكون هناك جزاء اخر الى جانب هذا لمن كظم غيظة لاننا في كتاب خاص بموضوع خاص الذي هو نساء أهل الجنة وإلا لا يمنع أن يقد أن يلبسه الله من الحلل من الحرير ما شاء وجزاء آخر لأنه كظم أيضا والشيطان كما تعلمون لا يريد منك أن تكظم أيضك لأن هذه مواقف إيمانية هو يريد منك أن تقتص وأن تنتقم وأن تتجاوز حتى تكثر الفتن وتكثر المشاكل والقلاقل والمحن ويصبح الناس في حيز مميص لا أمن ولا أمان ولا استقرار وحسبنا الله عن النعم الوكيل والآن إلى الإجابة على الأسئلة